وَإِذَا مَسَّن سَذُرُّ دَعورَبَّهُ مُنبِينَ إلَيْهِ ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم ثَُّ إذَا أَذَا قُهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَرقُم مِنْهُمُ بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُون ليَكفُرُ بِمَا آتَيْنَهُم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ثُلُبًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 فَآتِ الذَّقَرَيْنِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ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 يَكُمُ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون